119. ألم نجعل له عينين 110. ولسانا وشفتين 111. وهدينا النجدين 112. فلقتح من العقبة 113. وما أدراك من العقبة 114. فك رقبة 115. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة 117. أو